ألف <تصفيق> لا <تصفيق> ان الشيطان للانسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك بالاحاديث ويتم, ويتم نعمته عليك وعلى ال يعقوب كما اتم كما أسمى على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إِنَّ ربك عَلِيمٌ فقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إِنَّا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ, عصبة إِنَّا أَبَاءً يتلوا يوسف أو يطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم يخلو لكم وجه أبيكم وتكون قال إني لا يحذن يا له الذئب وما. اترمي مسواه وساء ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذا الثيل <تصفيق> mm وشهد شاهد من أمليا إن كان قميم من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قدام كذبت وهو من الصادقين فلما رآ قميصه قدام امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا حلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكاء وآتدت لهن متكأا وآتت كل واحدة منهن فلما رايناه اكبرنه وقطعنا ايدي يهن وقلن حاشا لله Thank قال إن لم يفعل ما آمره ليسجلن وليكون من الصاغرين وإلا تصرف عني كإذا هن أصب إليهن وأكن من الجاهلين إنه هو السميع العليم ثم بدى له قد خل معه السجن فتيان قال أهدوما إني أراني أعصر خمرا تبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين لا أويلني قبل أن يأتيكم تباوتو <تصفيق> من يا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواطدون وما يصله فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك وسبع بقرات سمانية يأكلهن سبع عجاف يأكلهن yeah. سبع عجاف وسبع من خضر وآخر يابسات يا وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلٍ لِلْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ يأكله سبع سبعة وسبع سبعة سبعة بلات الخبر وأخرى يابسات قال تزرون سبع سنين ذأبا فما حصدتم فدروه في سبله فما do Wegen de zonneschieten van de zonneschieten van de zonneschieten van de zonneschieten بل <تصفيق> الملك اتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدي قال اجعلني ولا خزائن الأرض إني حفيظ وليم ولولا <تصفيق> انهم لفضيله <تصفيق> الدكتور dead Ja. Ben... كذنى ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء يرفع درجات من نشاء وفوق كل فقد سَرَقَ أكله من قبل فأسرع قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا كانا كان. ان نارك من المحصنين اولم عاذ الله متاعنا عنده إنا إذن ظالمون فلما وَأَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقٌ مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَضْتُمْ فِي يُوْشُوفَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا Zo. Um... Oh! الذقين <تصفيق> قال موسوعه النابلسي قال يا أبتي هذا تاويل رؤيا من قبل قد جعل ربي حقا وقد أحسن Yes. قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأخير Waarom? أفلا ترقلون حتى إذا استيأسرون قد كان في قصصهم عبرة ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمه وتفصيل كل